وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم و أ و ل و الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا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 و إ ذ زاغت ا ل أ ب ص ا ر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ب ث ل ي المؤمنون و ج ل ز ل و ا زلزالا شديدا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 موسوعه ن أقطارها النابلسي وما ه ا إ ا ي ر و ل ق د كانوا ع ا ه د ل ل ه م ن ق ب ل ل ا ي و ل و ن ا ل أ د ب ا و ك ا ن عهد الله مسؤولا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 فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتم تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ه فان الله اعد للمحسنات فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه م ب ي ن ة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين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 ان اتقيتن فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى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 والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم, والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم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 ما كان محمد أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ا ن ب ي ي ن وكان الله بكل شيء عليما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 احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك, وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي ا هاجرن, هاجرن معك وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي إ ن وهبت نفسها للنبي إ ن أ ر ا د النبي ان يستنكحها ق ا ل ص ة لك من دون المؤمنين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 اليك من شاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى أ ن تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن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 أ ر ك ه الهدى شركه دعويه غ ي ج ربحيه ن إ ذات ما م ل ك ي مضمون ي ك ا اجتماعي ل ل ء رقيباً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 إ ل ى طعام غير ناظرين إ ل ه ولكن إ ذ ا دعيتم فادخلوا ف إ ذ ا ضعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث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 ان ذلكم كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في ا ب ا ء ن l o u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 「私の思い出を忘れず ا قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين ع ل ي ه م من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 موسوعه ن أ ز ا ل و أ ج ب ك ح س ن إ ل ا م ا م ل ك ت ي م ي ن ك و ك ا ن ا ل ل ه على كل ش ي ء ر ق ي ه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 ذلكم اظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا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 私たちは今日は私たちの暮らし و ا しむことです。 私たちはこのように私た ا はこのように私たちのよ ن に私たちはこ ل ように私たちのように私たちはこのように私たちのように私たちは私たちのように私 ي ちのよう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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك ادنا ان يعرفن فلا يؤذين